مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُوَ مِنْ فَزَعٍ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما الذي حر وما له قرش شيء وان كنت ان افون من لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنبرين وقل الحمد لله نَرِفُ نَهَا وَمَا بُكَذِ فِي النَّعَمَثَ مَنُود بِسْمِ الله بسمان الرحيم طاسم بيم تلك آسان نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ بالحق فِي فِرْعَوْنَ ذِي الْحَمِيمِ قِيلَ قَوْمِ ويستضعف طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستحيي وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ